بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا غيم فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 إلى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون لاكسر رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا نوقل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 فَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيجوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لن يروا أن نسخ الماء إلى الأرض لجرف فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون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 وان <تصفيق> توب